إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجعوا بعيد قد علمنا ما تقص الأرض منهم وعذدنا كتاب حفيق بل كذبوا بالحق لما جاءهم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ إلى إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كيف بنيناها, كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبِدٍ مُنِيمٍ ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به فأنبتنا به جنة وحب الحصيد والنخل بسقاط لها ضلع نضيد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 وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدِ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 الذي جعل مع الله إلها آخر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 وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم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 وَدْخُلُوها بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ من مَحِيصٍ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 وجاها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أُتي كتابه بيمينه فيقولها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 كذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق يقين، فسبح باسم ربك العظيم. سأل سائل.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 يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدى من عذاب يوم إذن ببنيه وصاحبه وأخيه وفصيلته التي تؤييه ومن في الأرض جميل عن ثم منجي كلا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 والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذينهم من عذاب ربهم مشفقون، والذينهم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون. والذينهم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت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 فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل أمر إم منهم أيطمع كل أمر إم منهم أي يدخل جنة نعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمعارب إنا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 خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طبقاً، وجعل القمر فيه نوراً، وجعل الشمس سراجاً، والله أنبتكم من الأرض نباتاً، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً، والله جعل لكم الأرض بساطاً.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 عوقا ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئتهم أغرق فأدخلون راس فلم يجد لهم من دون الله أنصار وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إنك إن تذرهم يضل عبادك يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا